باب المفتوح أوله والمضموم باختلاف المعنى تقول هذه لحمة وذا سدا تفتحها وضم لا ما عدا كلحمة النسب إذ يلتحم ولحمة البازي أي ما يطعم والأكلة الفعلة كالغداء والأكلة اللقمة من غذاء ولجة الماء بضم اللام معظمه والفتح في الكلام تقول للناس هناك لجة تريد أصوات كمثل ضجة وهذه الأحمال والحمولة بضمها وإن تقل حمولة وتفتح الحاء فتلك العبل عن اللواتي للحمول تحمل كذاك والمقامة الإقامة بالضم والجماعة المقامة وأصله المجلس كالمقام يجمعهم وخطبة الكلام وأخذته موتة لا تهمز ضرب من الجنون فلتميز ومؤتة أرض وفيها استشهداء أخو علي جعفر النجم الهداء والموتة المرة من يموت كذلك الفوتة من يفوت واقطع بضم الخلتين قطعا أعني المودة وحل والمرعى والخلة الخصلة والخلال جمع لها ومثله الخصال والخلة الحاجة مثل الفقر وضم جيم جمة من شعري وجاءت الجمة تبغي رفدية أعني رجالا يسألون فدية وجمة الماء هي اجتماعه في البئر بالفتح كذا سماعه وما بها شفر تريد أحدا والشفر شفر العين بالضم بدا وجئت في عقب جمادا أو رجب أي بعدما مر ولم يبق عقب وإن يكن قد بقيت ليالي فلتفتح العين بلا جدال وسر على عقبه أو فيه وعقبه وكلها تحكيه وقد كسرت الدف تعني الجنبا وقد ضربت الدف تعني لعبا وقد كسرت الدفة تعني الجنبة، وقد ضربت الدفة تعني لعبا والدال منه انتشر فتحتها، والعلم خير من منحتها، وحل موتان وقل موات، وموتان بهم فماتوا، وهذه أرض موات مهملة، غامرة من يحييها فهي له.